الوجه الثاني يبدأ حالا فالمذكة واحد المذاكي والمذكيات من الخيل وهي التي جاوزت القروح بسنة او سنتين مثل المخلث من الابل والمرطى ضرب من عدو الخيل قال الاصمعي في المرطى هو فوق القرب قال يصف فرسا تقريبها المرة والشب ابراق والوخد ضرب من مشي الابل وهي ان ترمي بقوائمها مثل مشي النعام والملع السير الخفيف السريع ويقال قد ملعت الناقة في سيرها قال والخبب دون التقريب انتهت الحاشية البيت الثامن والعشرون عود تساجله ايامه فبها من مسه وبه من مسها جلب صد هذا مثل يقول قد جرب الامور خيرها وشرها يكون الدهر مرة معه ومرة عليه فكأنه يساجله والعود المسن من الإبل ويقال للسؤدد القديم عود على معنى الاستعارة وكذلك طريق عود أي قديم قال الراجز عود على عود من القبن الأول يموت بالترك ويحيا بالعمل والجلب جمع جلبه وهو الاثر في ظهر البعير وغيره من اثر حمل او نحوه واصل ذلك من قولهم اجلب الجرح وجلب اذا علته قشرة للبرء والعود في البيت المراد به الرجل المجرب البيت التاسع والعشرون ثبت الخطاب حاشية ويروى ثبت الجنان انتهت الحاشية اذا استكت بمظلمة حاشية سين بمظلمة بفتح المين وشرح, وشرح الصولي يدل على انها روايته انتهت الحاشية وفي رحله ألسن الأقوام والركب استكت اضطربت وقوله بمظلمة أي بخصلة مظلمة عين واستكت مستعار فإذا استعير للسان فهو من سكه يسكه سكا إذا ضربه بشيء صلبا وإنما أراد ازدحام الألسن على القول وتصاكها فيه وإذا استعير استكت للركب احتمل وجهين أحدهما أن يكون من الصك وهو أن تستك الركبتان يقال في وصف الداب ليس فيه صكك والآخر أن يكون من الصق الذي هو الضرب وكل الوجهين راجع إلى شيء واحد لأن السكك المكروه مأخوذ من السك وليس لاستكاك هنا مفتقرا إلى المعطوف لأن الأول جمع وإنما يمتنع مثل هذا في الآحاب ولو قيل استكى الحجر والخشبة لم يجز الاقتصار على الإسم الأول لأن الافتعال إنما يكون في هذا الباب من اثنين فما زاد حاشية قال ابن المستوفى يجوز أن يكون استكت من قولهم سككت الباب إذا أطبقت أي إذا تطابقت الألسن والركب وهذا إنما يصح على طريق الاستعارة كأنها تلاقت في رحلة فتساكت وهذا معروف من كلامه وقالوا استكت بمعنى اضطربت انتهت الحاشية البيت الثلاثون للمنطق اللغو حاشية سين اللغب وبها مشها رواية الأصل انتهت الحاشية يزكو في مقاومه يوما ولا حجة الملهوف تستلب عين المنطق اللغو يجوز أن يكون من ألغيت الشيء إذا أهملته كأنه يعني الهضر وما لا يحتاج إليه من الكلام وهذا أشبه من أن يكون في معنى اللغو الذي يستعمله الناس في الكلام المكروه مثل, قوله مثل قولهم لغى الصائم والحاج ومنه قوله تعالى لا لغ فيه ولا تأثيم وكل الوجهين يرجع إلى الإلغاء الذي هو الإهمال يقال ألغيت في العدد إذا ألقيت منه ومقاوم جمع مقام البيت الحادي والثلاثون كأنما هو في نادي قبيلته لا يهفو ولا الأحشاء تضطرب لا القلب يهفو مأخوض من حفاء إذا عثر أي لا يزيغ عما يريد قال المرزقي يجوز أن يكون المراد أنه إذا جلس للمظالم يراه الحضور في مجلسه كأنما هو في نادي قبيلته لاستعماله العدل فيهم وكأنهم عشيرته وذعوه حاشه ذكر ابن المستوفى كلام المرزوقي هذا مفصلا من كتابه وفيه وجه آخر للمعنى قال المرزوقي ويجوز أن يكون المعنى أي المنهوف إذا حضر بساطه يعتقد لثقته بعدله وجميل إنصافه أنه مع ذويه ومجاور لأهله لا يجب قلبه ولا يقلق حشا وقال ابن المستوفى عقبه وهذا القول هو الصحيح الذي دل عليه الشعر والله أعلم وما وصف به من هفوة القلب والطراب الأحشاء أن يقبل ملهوف لأن الحاكم إذا كان في رحله وفي مقامه لا يلحقه هذا وإنما يلحق هذا من هو ملهوف انتهت الحاشية البيت الثاني والثلاثون وتحت ذاك قضاء حز شفرته كما يعض بأعلى الغارب القتب استعار حز الشفرة للقضاء وقد استعمل نحوا من ذلك في الشفرة فقالوا في المثل لم أجد لشفرتي محزة حاشية مجمع الأمثال الجزء الثاني صفحة تسعين انتات الحاشية أي لم أجد لي حيلة في الأمر قال القتال كلانا عدو لن يرى في عدوه محزا وكل في العداوة مجمل وقال الراجز لما رأيت أمرهم قد أزى ولم أجد لشفرة محزة اتخذت من آل زياد حرزا ويقال عض القطب عض القطب بالغارب إذا اشتد الأمر وأصل ذلك في البعير لأن قتبه إذا عض غاربه لحقته في ذلك مشقة عظيمة والمعنى أن هذا الممدوح يقضي قضاءا لا يراعي فيه أحدا وإن شق أمره على المقضي عليه البيت الثالث لا ثورة تتقى منه ولا بله ولا يحيف حاشية بين أسطر سين هاباء ويحاف رواية أخرى إن تاتي الحاشية رضا منه ولا غضب عيد ويروى ولا تلهن وسورة الغضب حدته وأصله من سارة يسور إذا وثب يريد أنه إذا غضب لم يحمله الغضب على الظلم وإذا رويت بلهن بالباء فمراد به الغفلة وربما جاء به في معنى الحمد وأكثر ما يستعمل البله في الذم وإذا وصفوا المرأة بالبله فإنما يريدون غفلتها عن الغيب قال أبو النجم من كل بيضاء سقوط البرقع بل هاء لم تحفظ ولم تضيع ومنه قولهم عيش أبله أي أهله غافلون غافلون عنه لا يشعرون بنوائب الدهر وأما البله في الرجال فعيب ولكن يحمد المتباله الذي يؤديه ذلك إلى السخاء والتغاضي عن عفرات الصديق والصاحب قال أبو دهبل الجمحي يمدح رجلا تخال فيه اذا حاورته بلهم عن ماله وهو واف العقل والورع عيد وامرويا ولا تلهم بالتاء فالمراد الحيرة يقال تلها يتله تلهم اذا حاره البيت الرابع والثلاثون ألقى إليك عرى الأمر الإمام فقد شد العناج من السلطان والكرب عين العناج حبل يشد في أسفل الدلو ثم يوصل بعراقيها وكربها والكرب أن يخنى الرشاء على العراقي يقال أكربت الدلو فهي مكربة والسلطان هاهنا مراد به العز والقوة من قولهم لفلان سلطان في بلد كذا ولا يجوز أن يحمل على أن السلطان آدمي لأنه يخرج إلى لفظ لا يليق بالسلاطين وهو مع ذلك صحيح على تقدير محذوف كأنه يراد من أمر السلطان البيت الخامس والثلاثون يعشوا إليك وضوء الغاي قائده خليفة إنما آراؤه شهب يقع في بعض النسخ يعشى والوجه يعش حاشية هابا عشى إليك انتهت الحاشية عين العشو ان يسير الانسان على ضوء نار او كوكب الا انه لا يكون الا خفية بخط الشيخ ابي عبد الله يطلب في ظلام الشك من يعتمده لوزارته فيطراء له ضياؤك من بعيد فيقصده غيره نظر اليك فلم يجد مثلك من يصلح لتدبير المملكة فقلدك حاشيه قال ابن المستوفى كلا القولين لا يحسن ان يوصف به الخليفة والاجود ان يكون من عشوته اي قصدته ليلة وكان هذا هو الاصل ثم صار كل قاصد عاشية اي يقصد اليك ويقوده ضوء رأيه انتهت الحاشية البيت السادس والثلاثون ان تمتنع منه حاشية اهضاء منك انتهت الحاشية في الاوقات رؤيته فكل ليث هصور غيله اشب صاب يقول ان كان يحتجب فكذلك الليث البيت السابع والثلاثون أو تلق من دونه حجب مكرمة يوما فقد ألقيت حاشية لا فقد كشفت انتهت الحاشية من دونك الحجب المرزوق كان السلطان حجبه فاشتد عليه فأخذ الطائي سليه فقال إن احتجب عنك الخليفة أحيانا فلا يسوء أنك كذاك لأنه لا يكون عن تغير مكانة ولا حؤول عهد وانحطاط منزله بل كما تحجب أن تغيرك ممن يريدك فلا يصل إليك لعائق يمنع وحائل يعرض ويروى من خلفك المعنى أنت وإن احتجب عنك فقد كررت إلى أقصى الحجب وغيرك إنما أنزل خلفك وألقيت له السطور دونك حاشية قال ابن المستوفى في الرد على المرزوقي قوله إن احتجب عنك الخليفة قول مضطرب لأن كلا من الخليفة والمندوح قد يحجب أحيانا من يحجبه لتغير عليه وإبعاد الله فلا احتجاج في ذلك ولا دلالة في لفظ البيت عليه وفسره الصوني بقوله يقول إن كان المندوح يحتجب وكذلك الغيل يحتجب فيه الليث فقد كشفت عنك أنت الحجب وأنت خليفته ووزيره ومن يقوم مقامه فليس ذلك بعيب عليه وبين هذا البيت الذي بعده وروى الآمدي من خلفك الحجب وقال إن يلقي من دونك الخليفة الحجب فقد ألقيت الحجب من خلفك وبرزت لنا نائبا عنه فلا حجاب دونك بل الحجاب ملقا خلفك أي ملقا وراء ظهرك ثم مثل هذا المعنى في البيت الثاني بقيله والصبح إلى آخره انتهت الحاشية البيت الثامن والثلاثون والصبح تخلف نور الشمس غرته وقرنها من وراء الأفق محتجب حاشية م الأرض انتهت الحاشية البيت التاسع والثلاثون أما القوافي فقد حصمت غرتها فما يصاب دم منها ولا سلب غرتها بكسر الغين وغرتها بالدم وعذرتها حاشية قال ابن المستوفى عذرتها عندي أجود لقوله فما يصاب دم منها والعذرة البكارة ولقوله حصنت وإن كان مشتركا وقال الآمدي وهذا محذو على قول ابن هرمة كأن قصائدي لك فاصطنعني كرائمة قب عضلن عن النكاح انتهت الحاشية البيت الأربعون منعت حاشية سين وهأباء منعت منعت بضمير المتكلم إلا من الأكفاء حاشية سين الإخوان إنتات الحاشية ناكحها وكان منك عليها العطف والحدب يقال حذب الرجل على ولده أو جاره يحدب حدبا إذا أشفق عليه وعطفا وأصل ذلك أن المرأة إذا أشفقت على ولدها حنت ظهرها مكبة عليه فكأنها أصابها حدب ثم صار كل من أشفق على شيء يقال له قد حدب عليه البيت الحادي والأربعون ولو عضلت حاشية س و ولو عضلت بضمير المتكلم التاء الحاشية عن الاكفاء اي يمها ولم يكن لك في اطهارها قرب البيت الثاني 42 كانت بنات نصيب حين ظن بها عن الموالي ولم تحفل بها العرب صاد قوله في أطهارها مثل جعلها كالنساء وأطهار جمع طهر وإذا طهرت المرأة احتيج إليها وفي الحيض تعتزل ويقال عضلت الأيمة إذا منعتها من التزويج والأيم التي لا زوج لها ويقال تأيم الرجل إذا لم يتزوج وكذلك آم وقد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا مات زوجها والشعر القديم يدل على أن ذلك بالموت وبترك التزوج من غير موت قال الشماخ يقر بعيني أن أحدث أنها وإن لم أنلها أي من لم تزوجي حاشية الدوان صفحة سبع انتهت الحاشية ويقولون في الدعاء على الرجل ما له آم وعام أي فقد المرأة وعام إلى اللبن ويحكى عن بعض الأعراب أنه قال ليت شعري ما يقع بيدي بعد الأيوم أي بعد ما تركت التزويج ونصيد الشاعر مولى آل مروان وكان أسود ولد وولد له بناك فكان يشح بهن على الموالي وتكره العرب أن تزوجهن وينشد في هذا المعنى بيت ولم أجده منسوبا إلى نصيب ويجوز أن يكون لغيره وهو كسدن من الفقر في بيتهن حاشيه باء ونون في قومهن انتات الحاشية وقد زادهن سوادي كسودا والمعنى ان هذا المنبوح اكرم القواف ولم يخرج المادح ان يمدح بها من لا يستحقها ولو امتنع من قبولها ولم يرغب في ان تهدى اليه لكانت مخل بنات نصيب يظن بها الشاعر ان يمدح بها غير الكريم كما ان نصيبا لم يرغب أن يزوج بناته في العبيد صاد قيل وإنما قال أبو تمام هذا لأن محمد بن عبد الملك كان يعيبه بمتحه من لا يستحق شعره ومتحه قاف وقيل لنصيب ما حال بناتك فقال صبقت عليهن من جلدي فكسبنا علي وقال البيت الثالث والاربعون اما وحوضك مملوء فلا سقيت خوامسي ان كفى ارسالها الغرب قاف يقول اذا صادفتك راغبا في شعري معدا لي الثواب عليه فلا سق الله ابلي ان عدلت عن حوضك المملوء واقتصرت أرسالها وهي الجماعات على الغرب وهو الماء الجاري بين البئر والحوض ضاد والخوامس من الإبل التي ترد الخمسة وهي أن ترد يوما وترعى ثلاثة ثم ترد في اليوم الخامس وتردد الخمس والخوامس في أشعارهم كثير وقلما يذكرون السدس والسبعة وغيرهما من الأضماء والأرسال جمع رسل فقال قوم هو اسم للإبل وقال آخرون بل الرسل الخمس عشرة حاشية الأقض الثمين صفحة 151 انتعت الحاشية والعشرون ترسل على الحوض ولا تكون الا صغار والاشتقاق يوجب ان الارسال التي يتبع بعضها بعضا في الابل وغيرها قال امرء القيس وذكر الخيلة اذ هم ارسال كرجل الدبا او كقطى كاظمة الناهل حاشية العقد الثمين صفة مية وخمسين البيت الرابع والاربعون لو ان دجلة لم تخرج وصاحبها ارض العراقين لم تخفر بها القلب المرزقي قدم المعطوف على المعطوف عليه والتقدير لم تخوج أرض العراقين وصاحبها حاشية وتكملة كلام المرزوقي كما في كتابه ويجوز أن يكون أراد لو أن رجلة وصاحبها ففصل بين المعطوف وما عطف عليه بلم تخوج ويعني بصاحبها الفراد امتهت الحاشية يقول لولا حاجتي لكنت لا أتبذل بمتح الأوساط وتقريضهم لكن دواع الفقر تبعثني عليه إذ لم يكن إلي من جهتك كفاية مع كثرته وغزارته كما أن أهل العراقين لو كفاهم دجلة والفراط على فيضهما لم يحفر القلب والآبار ورواية غيره لو أن دجلة لم تخرج وأنجبها ماء العراقين حاشيه لرواية م ولا مسين وفي هأبا وأنجبها ماء العفراتين هأسين لم تخرج صواحبها أرض العراقين ظا وورو لم تمزع وساح لها وقال اي لم تأخذ مزعتها او بقيتها انتهت الحاشية البيت الخامس والاربعون لم ينتدب عمر حاشية فضاء ويروى لم يبتدر انتهت الحاشية للابل يجعل من جنودها النقد حتى عزه الذهب يقول إن الإنسان قد يضطر إلى الشيء فيفعله وهو عالم أن غيره أفضل منه مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يقطع جلود الإبل على مقدار الدراهم ويجعل الناس يتعاملون بها والعلم محيط ان ذلك كان على معنى الضرورة لقلة الذهب والفضة وقوله حتى عزه الذهب اي غلبه والمعنى حتى عزه وجدان الذهب البيت السادس والاربعون لا شرب اجهل من شرب اذا وجدوا هذا اللجين فبارت فيهم العلبو يقول هؤلاء اشتربوا اجهل شرب ان وجدوا انية الفضة يشربون فيها فشربوا في العلب والاطباء يزعمون ان الشرب في الذهب والفضة فضيلة والعلب جم علبة وهي اناء من جلود يجعل حوله قضيب من الشجر ويحلب فيه قال الشاعر وقرثك الراعي عبيد هراوة ومأطورة فوق الحوية من جلدي يعني المأطورة علبة لأن القضيب يوطر حولها أيحنا البيت السابع والأربع إن الأسنة والماذي مذكثرا فلص ياصي لها قدر ولا اليلبو الماضي الدروع يقال درع ماذية وهي البيضاء وقيل بل السهلة اللينة والصياصي القرون حاشية المفضليات الجزء الثاني صفحة ست عشرة الجزء الحادي عشر صفحة مئة انتهت الحاشية وليلب شيء يتخذ من الجلود على هيئة الضروع وإنما كانوا يفعلون ذلك إذا لم يصلوا إلى الضروع المتخذة من الزرب والأسنة المضروبة من الحديد عين وقوله مذ كثر جعل الأسنة والماذية كالإثنتين وإن كان كل واحد منهما يقع على جمع وهو مثل قول الأسود بن يعفر إن المنية والحطوف كلاهما يوفي المخارمة يرقبان سوادي فجعل الحطوف كالواحد البيت الثامن لا نجم من معشر إلا وهمته عليك دائرة يا أيها القطب البيت التاسع والأربع وما ضميري في ذكراك مشترك ولا طريقي إلى جدواك منشعب البيت الخمسون لي حرمة بك لولا ما رعيت وما أوجدت من حفظها ما خلتها تجب صاد يقول لي بك حرمة ليست بوكيدة فأوجدت على نفسك بكرمك أكثر من مقدارها البيت الحادي والخمسون بلا لقد سلفت في جاهليتهم للحق ليس كحق نصرة عجب البيت الثاني والخمسون ان تعلق الدلو بالدلو الغريبة او يلابس الطنب المستحصد الطنب قوله ليس كحق هذه الجملة في موضع نصب على الحال ومما يعرف به ذلك ان تكون الجملة يحسن قبلها الذي فلو قول من الحق الذي ليس كحق لحسن وكان الذي وما بعدها في موضع صفة للحق فلما حذف الاسم المتوصل به الى ان تكون الجملة في صفة الاسم الاول صارت هي في موضع الحال وقوله أن تعلق يجوز أن يكون أن وصلتها في موضع خفض على البدل من الحق ولا يمتنع أن يكون في موضع رفع على تقدير حذف المبتدى والذي ذكره في البيت شيء كان من أمر الجاهلية إذا نزل الرجل مع الرجل فاتصلت أطناب بيوت أحدهما بأطناب بيوت الآخر كان ذلك حرمة له وسببا يقتضي نصره ويقال إن عياضة ابن الديهخ كانت له قصة في الجاهلية افتقر فيها إلى نصر الحارث ابن ظالم المري فجاء عياض بدلوه فأعلقها في دلاء الحالث ابن ظالم التي تستقي بها رعاؤه وذهب فادعى جوار الحارث فقيل إنه لا جوار بينكما فقال أحد الرجلين علقت معالقها وصر الجنب وقال يعني علقت الدلو معالقها وصر الجندب أو الجندب والمستحصد المحكم الفتلى البيت الثالث والخمسون إن الخليفة قد عزت بدولته دعائم الدين حاشية بعد دعائم فضاء روى الآمدي دعائم الملك وقال دعائم الملك إنما توصف بأنها قد تمكنت وثبتت وقامت وتوتبت فهذا هو اللفظ المستعمل فيها ألا أن ترى أنها إذا وصفت برد هذا الوصف قيل وهت وسقطت وخربت ولا يقال ذلت وهذا وإن لم يكن خطأا فليس بجيد لأنه لفظ موضوع في غير موضعه قال ابن المستوفى معقبا عليه كان الآمدي كثير التعصب على أبي تمام وهذا الذي ذكره هو على ما ذكره لكن في أوصاف الدعائم حقيقة فأما مجازا فجائز جوازا حسن هذا إذا كانت لفظة عزت ضد لفظة ذلت فإن أراد بها الشدة والقوة من قولهم من عز بز ومن التفسير في قوله تعالى فعززنا بثالث مخففا ومشددا أي قوينا وشددنا فهو موضوع في موضعه على الحقيقة خارج عن أن يلحقه ما استدركه الآمدي في معنى شيء من شعر أبي تمام امتهت الحاشية فليعزز بك الأدب حاشية بعد بك لا ويروى فليعزز به امتهت الحاشية إن الخليفة قد عزت بدولته دعائم الدين فليعزز بك الأدب البيت الرابع والخمسون ما لي أرى جلبا فعما ولست أرى سوقا وما لي أرى سوقا ولا جلب الفعم الكثير وقوله سوقا جعل المصدر نعة للجلب لأنه يساق وهذا كقولهم زور أي زائرون صاب وهذا مثل ضربه فقال ما لأرى مدائح كالجلب الكثير المتواتر ولا أرى سوقا اي لا ارى من يريدها ويأخذها بحقها وما تساوي حاشية شرح الصولي يدل على انه رواها سوقا بضم السين امتات الحاشية ثم قال البيت الخامس والخمسون ارض بها عشب جرف وليس بها ماء واخرى بها ماء ولا عشب صاد يقول من يعرف قدر شعري ويريده ليست قبصة يده لمكافأتي ومن يجد ويقدر على ذلك لا يفعله فليس يحتمل لي هذان أو فليس يحتمل لي, يحتمل لي هذان كما لم يجتمع الماء والعشب البيت السادس والخمسون خذها مغربة في الأرض آنسة بكل فهم غريب حين تغترب حاشية شرحه الصوني بقوله مغربة من الاغتراب ليس أنها أتت من المغرب وهي على غربتها تأنس بكل فهم غريب أي قليل النظير في صفاته وجودته حين تغترب هي في فعلها هذا آنسة بهذه الأفهام انتهت الحاشية البيت السابع والخمسون من كل قافية فيها إذا من كل ما يجتنيه حاشية باء وميم ولام وسين وضاء ودال ما يشتهيه انتات الحاشية المدنف الوصب من كل قافية فيها اذا من كل ما يجتنيه المدنف الوصب البيت الثامن والخمسون الجد والهزل في توشيع لحمتها والنبل والسخف والأشجان والطرب حاشية بعد كلمة الأشجان فيضاء ويروى والأحزان انتهت الحاشية توشيع من قولهم وشعة البردة إذا جعلت فيه ألوانا وترائقا صاد يقول تصرفت في هذه القصيدة بجد وهزل وفيها طرب لمن مدحت وحزن لمن ضممت في توشيع لحمتها اي في نقوش لحمتها اي في تضاعيفها حاشية قال الامدي في ذا قوله الجد والهزل في توشيع لحمتها بيت في غاية الحنق ومن يمدح وزيرا فلم يدم من قصيدته الهزل والسخفة وان كان هناك ما يدل على هذا فلما نبه عليه واعترف به ولعمري ان قوله منها وزير حق ووالي شرطة البيت السالس والعشرون سخف يزيد على كل سخفة امتاء الحاشيه البيت التاسع والخمسون لا يستقى حاشيه سين ودال وهاء لا يستقى على ما سمي فاعله وقال في ض ورو لا يستقى على ما لم يسمى فاعله والاول اجود انتهت الحاشية من جفير الكتب رونقها ولم تزل تستقي من بحرها الكتب عين أصل الحفير إنما هو للسهام وذلك من خشب ينقر ويجعل فيه النبل وربما سموه جفرا قال الشنفر حاشية المفضليات الجزء الأول صفحة مائة وتسع وأوله إذا فزعوا طارت بأبيض صارمي انتهت الحاشية ورامت بما في جفرها ثم سلتي انتهى الشريط الثاني عشر البقية على الشريط الثالث عشر